وكلمة اليوم كلمة رقيقة كلمة جميلة كلمة تشكل منهجا متكاملا للسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة نعم إنها التقوى أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم جميعا من المتقين إنه ولي ذلك والقادر عليه ما هي التقوى أيها الأفاضل لأن كثيرا من الناس قد يستهين بهذه اللفظة وقد لا يقف على معاني هذه الكلمة مع أنها تشكل منهجا متكاملا للسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة التقوى هي الاسم من التقى التقوى هي لسم من التقى والمصدر للتقاء وكلاهما مأخوذ من مادة وقاء والوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره فتقوى العبد لربه جل وعلا معناها أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية أن يجعل بينه وبين صخط الله وغضب الله وعذابه وقاية هذه الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي هذه هي التقوى أيها الأحبة التقوى هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي سأل سائل أبا هريرة رضي الله عنه فقال يا أبا هريرة ما التقوى قال أبو هريرة هل سلكت طريقا ذا شوك قال نعم قال أبو هريرة للسائل فماذا صنعت؟ قال كنت إذا رأيت الشوك تقيته أي ابتعدت عنه قال أبو ريرة رضي الله عنه ذاك التقوى فأخذ ابن المعتز هذا الجواب البليغ وساقه هذه السياقة البليغة فقال خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى خل الذنوب أي ابتعد عن الذنوب اترك الذنوبة خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى وعرف التقوى علي بن أبي طالب رضي الله عنه تعريفا جامعا جميلا فقال التقوى هي العمل بالتنزيل أي بالقرآن هي العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والرضا بالقليل والاستعداد اليوم الرحيل تدبر هذه الكلمات الرقراقه التقوى هي العمل بالتنزيل امتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد فعل الطاعات واجتناب المعاصي هي العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والرضا بالقليل والاستعداد اليوم الرحيل وعرفها طلق بن حبيب فقال التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه ليس تقوى الله بصيام النهار وقيام الليل والتخليط بين ذلك ليس تقوى الله بالصيام النهار وقيام الليل والتخليط بين ذلك ولكن تقوى الله عز وجل ترك ما حرم الله تعالى وآداء ما افترض الله تعالى فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير هذه التقوى أيها الأفاضل وأيها الأحبة إذا التقوى. التقوى هي أن تعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى وأن تجتنب معصية الله جل وعلا تصور أن التقوى هي الغاية من العبادة بل إن شئت فقل هي غاية الغايات كلنا يعلم أن الغاية من خلق الخلق هي العبادة فالعبادة هي الغاية التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض والجنة والنار وأنزل الكتب وأرسل الرسل قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هل تتصور أخي الفاضل وأخت الفاضلة أن الغاية من العبادة هي التقوى نعم قال جل وعلا يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان الله إن كانت الغاية من الخلق هي العبادة فإن الغاية من العبادة هي التقوى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وبين جل وتعالى الغاية من العبادة فقال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فالغاية من, العبادة من العبادات كلها هي تقوى الله عز وجل لذا كانت التقوى أيها الاخوة والاخوات كانت التقوى وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين من خلقه وكانت التقوى وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وكانت التقوى وصية السلف لبعضهم البعض ولا زالت التقوى وصية الصالحين لبعضهم البعض إلى أن يرث الله الأرض من عليها قال الله جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله اضروا إلى هذه الوصية الجامعة من ربنا جل جلاله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وقال جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة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 واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وما أكثر الآيات التي أمر فيها رب الأرض والسماوات الناس عامة والمؤمنين خاصة بتحقيق التقوى له جل جلاله وكذلك كانت التقوى وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته نعم ففي الحديث الصحيح الذي راه أبو داوود والترمذي وغيرهما من حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وعظنا وأود أن أذكر أحبابنا وإخواننا ممن يحقرون ويهزؤون ويستصغرون بعض إخوانهم من أهل العلم فيقولون فلان واعظ يريدون بهذا التحقير له والتقليل من شأنه أود أن أقول بأن أشرف من وعظ هو محمد صلى الله عليه وسلم فينبغي أن تحذر إذا أردت بلفظة الموعظة أن تحقر أخاك الداعي إلى الله عز وجل احذر من هذا التحقير ومن هذا الاستهزاء واعلم بأن الموعظة وظيفة الأنبياء والمرسلين وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة بل وقد أمره ربه جل وعلا بوعظهم فقال له سبحانه وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا بل وفي صحيح البخاري من حديث عبد بن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة كراهة السآمة علينا فيا أخي لا تحقر إخوانك ولا تذكر هذه اللفظة على سبيل التقليل من شأن بعض إخوانك والتحقير فالموعظة وظيفة الأنبياء والمرسلين أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الصادقين قال العرباض وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا كأنها موعظة مودع فأوصنا يا رسول الله اسمع ماذا قال قال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله عز وجل أوصيكم بتقوى الله عز وجل يا لها من وصية يا لها من وصية جامعة أوصيكم بتقوى الله عز وجل وإن تأمر وعليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، فإن كل بدعة ضلالة انظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة أوصيكم بتقوى الله وفي سنن الترمذي بسند حسن أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذ بن جبل رضي الله عنه بهذه الوصية البليغة فقال يا معاذ اتق الله حيثما كنت اتق الله حيثما كنت اي امتثل امره واجتنب نهيه وقف عند حدوده وراقبه جل وعلا فوق اي ارض انت وتحت اي سماء كنت اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها ما شاء الله لا قوة إلا بالله واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن الوصية هي التقوى اتق الله حيثما كنت وفي مسند أحمد وسنن الترمذي بسند حسن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أو يا رسول الله أو يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم أوصيك بتقوى الله عز وجل فإنها رأس كل خير فإنها رأس كل خير وفي لفظ عليك بتقوى الله عز وجل فإنها جماع كل خير عليك بتقوى الله عز وجل فإنها جماع كل خير والأحاديث في هذا كثيرة فلقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الناس فقال عليه الصلاة والسلام المتقون قال الله جل وعلا إن اكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير فالتقوة كانت وصية الله للأولين والآخرين من خلقه وكانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وكانت وصية السلف الصالح رضوان الله عليهم جميعا لبعضهم البعض نعم فتعالوا بنا في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى لنقف على بعض وصايا السلف لبعضهم البعض ثم لنقف مع صفات المتقين ومع ثمرات التقوى جعلني الله وإياكم من المتقين انه ولي ذلك ومولاه وصلى الله وسلم وبارك على سيد المتقين وإمام النبيين وقائد الغر المحجلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكلمة أمانة كبيرة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 كلمه, كلمة.